كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أولن يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من كل شيء حي وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمن